you <laughs> need يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسقوا إليكم, إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا تنفعكم يوم القيامه يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر من لك, لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا